وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليذلوكم فيما آتاكم إن ربك شريع العقاب وإنه لغفور رحيم